إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك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 اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله وااجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وااجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا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 في ديننا ودنيانا وانفسنا واهلينا واموالنا يا ذا الجلال والاكرام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 اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا, ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك عفو العفو اللهم إنك تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فعفو عنا برحمتك يا أرحم الراحمين باسمك اللهم ومشيئتك فيما ذكرنا وفيما نسينا اللهم ردنا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة وَإِنَّنَا لا نثق إلا برحمتك فاغفر لنا ذروبنا كلها إِنَّهُ لا يغفر الذروب إلا أَنْتَ وتب علينا إنك أنت التغواب الرحيم اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى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 كسرنا وتتولى أمرنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين